بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى مارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد